الى السابع والعشرين من شهر جمادة الاولى لعام 1429 من الحجرة النبوية والان نترككم مع المحاضرة الاولى والتي هي بانوان مصادرنا في تلقي العقيدة الاسلامية لمعالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة المباركة وفي هذا اليوم الكريم باسم المكتب التعاوني للدعوة والجاليات بالربوه وباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وحيث نرحب به في هذا اليوم نفرح ونفتخر بأنه يفتتح الملتقى الذي ينظمه مكتب الدعوة للجاليات بالربوة وهو حماية جناب التوحيد وهذا الموضوع من أهم المواضيع التي تحتاجها الأمة في هذا الزمن ونحن نرحب بالشيخ نستأذنه بأن يتفضل بتقديم محاضرته والتي هي بعنوان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 وكل قوم كل هرقة وكل أمة وكل قايفة لها عقيدة إما أن تكون عقيدة صحيحة وإما أن تكون عقيدة باطله إذا كانت العقيدة صحيحة ومستقيمة صارت الأعمال كلها صحيحة ومستقيمة وإذا لأنما بني على حق فهو حق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 فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين قال سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون قال تعالى وما عمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه فالرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبداون مع قومهم بإصلاح العقيدة كل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ويلبثون مع أممهم المدد الطويلة يصلحون العقيدة ثم إذا صلحت العقيدة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 إلى أن استقام هذا الدين واستتم وصار مبنيا على عقيدة صافية سليمة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وقضى صلى الله عليه وسلم على أثاني المشركين وهدمها وأزالها وبقي التوحيد الخالص لله عز وجل ولما ارسل معاذ رضي الله عنه الى اهل اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم فأول ما أصاه به أن يأمرهم بشهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تأتي الصلاة والزكاة بعد ذلك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 على ضوئها، وكل دعوة لا تقوم على إصلاح العقيدة أولاً وقبل كل شيء هي دعوة فاشلة لا تؤدي نتيجة ولا تثمر ثمرة، والعقايد مختلفة كل له عقيدة يدين بها، وهذه العقائد مبنية على اصول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 أولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون فمبنى عقيدتهم على التقليد الأعمى وعلى الحكايات وعلى القصص وعلى المنامات والمرائي المنامية هذا أصول عقيدة القبوريين ومن سبقهم من المشركين تقليد الأعمى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 المقدمات والنتائج الجدلية هذا مبنى عقيدتهم وعقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الكتاب والسنة مصادرها كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع المسلمين وما عليه صدر هذه الأمة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 والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه مملوء من ذكر اسماء الله وصفاته مملوء من إثبات الكمال لله من إثبات صفات الكمال لله ونفي النقائص والعيوب عن الله هذا كله في القرآن الكريم وكذلك السنة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 من الآيات والسور التي تثبت لله جل وعلا تثبت لله التوحيد وتنفي عنه الشرك تثبت لله صفات الكمال والجلال وتنفي عن الله النقائص والعيوب ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة الفجر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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهذه في توحيد الربوبيه والأسماء والصفات ليعلم الناس هذه العقيدة وليتذكرها ويذكر بها المسلم ويتخذ هذا سنةً من بعده اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في قراءة هذه الآيات وهذه السور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 فهي الاساس وهي القاعده قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه هذا هو الدين وهذه هي العقيده وهذا هو الايمان بالله سبحانه وتعالى فعلى المسلم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 ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فالذي يخالف هذه العقيدة هالك كما قال صلى الله عليه وسلم ترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة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 اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا بدل ان كانوا أعداء متقاتلين اصبحوا اخوانا متحابين بهذه العقيده التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نترك عقيدتنا تضمحل وتزول وتغطي عليها الأفكار والآرى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 تحيا دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي فاذا تناسينا ذلك واردنا الاجتماع والتالف على غير العقيده فان هذا مجهود ضائع ولا تجتمع القلوب الا بالعقيده الصحيحه الماخوذه من كتاب الله من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت حينما تقول للناس قال الله كذا وكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فانهم يقتنعون اما اذا قلت قال فلان كذا وقال فلان كذا فان الناس لا يقتنعون ولا يجتمعون لا يجمعهم الا الا قال الله قال رسوله هكذا يجتمع المسلمون على عقيده موحده صافيه العقيده التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واوصانا بها هي عقيده التوحيد هي عقيده الاسلام هي الايمان بالله عز وجل ربا وبالاسلام دينا وبمحمد محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناسح من والله الله أمركم.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 ويرى أن الناس موحدين وفي بلاد التوحيد ولا يحتاجون إلى تعليم ذلك فما رأي فضيلتكم؟ أظننا لو سألنا هذا القائل فقلنا له ما هو التوحيد عرفه لنا ما استطاع يعرِّفه؟ لو قلنا له كم أركان الإيمان وأركان الإسلام وما هو الإحسان ما استطاع لنا أن يبين ذلك؟ وهو يقولنا على التوحيد كيف يكون على التوحيد وهو لا يعرف التوحيد؟ لو سألناه ما هو الشرك؟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 جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم واسررت لهم إسرارا إلى آخر السورة وهذا يقول التوحيد ما الاهميه يكفي أننا موحدون أن تعرف التوحيد علشان من أجل أن تقول نحن موحدون التوحيد ما هو الأمر السهل التوحيد يحتاج إلى أهمية ويحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى معرفة ما يكفي أن تقول أنا موحد وانت لا تعرف ما هو التوحيد وما هي نواقضة وما هي مبطلات التوحيد كيف تقول هذا وانت لا تعرف هل أنت أقوى توحيدا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال في دعائه قال في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه من خاف على نفسه من الشرك وهذا القائل يأمن على نفسه من الشرك ويقولنا أنا موحد أما يتق الله سبحانه وتعالى فهذا إما جاهل وإما أنه مضلل يريد أن يصرف الناس عن تعلم العقيدة الصحيحة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما هو مصير وحكم عوام الرافضه والصوفية مصيرهم وحكمهم الى الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبهم وهو الذي سيتولى جزاءهم نعم أحسن الله إليك يقول السائل هل يعذر المسلمين من الغرب بجهل إذا كانت عقيدتهم فاسدة علما بأنه لا يوجد علماء في الغرب لا يعذر بالجهل من يجد من يعلمه ومن يبين له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 ولا يقرأ شيئا، فهذا نادر والنادر لا حكم له نعم أحسن الله إليك هذا السائل يقول أعتزم القيام بالعمرة ولكن ماذا أعمل في السعي هل السعي الموجود يقوم ركن فيه أو انتظر حتى ينتهي القديم الحل هو الكلمة الأخيرة انتظر حتى ينتهي المشروع ثم بعد ذلك تعتمر إن شاء الله العمرة الصحيحة نعم هذا السائل يسأل يقول ما رأيك في من يقول الفرق القديمة كالخوارج والمعتزلة وغيرها اندثرت وانتهت فلا داعي للحديث عنها وتضيع الوقت في الكلام عنها ويضعف حديث الافتراق هذا كذاب هذا كذاب الفرق من انقرضت موجودة المعتزلة موجودون الجهمية موجودون وينادون باعلى ألسنتهم والقبورية موجودة عباد القبور كلها هالفرق وكل للضلال موجودون وكتبهم موجودة وتطبع الآن وتوزع وتنشر فكيف يقول هذا إنهم لا وجود لهم هذا إما أنه جاهل مركب وإما أنه مضلل يريد أن يصرف الناس ويدمج الفرق كلها بعضها مع بعض دون تمييز بمن هو على الحق ومن هو على الباطل هذه دعوة موجودة الآن إن يقولون لا تفرقوا بين الناس يكفي اسم مسلم يكفي إذا قال أنه مسلم فقط ولو عبد غير الله ولو ذبح لغير الله ولو ترك الصلاة ترك أوامر الدين يكفي أنه مسلم فقط يتسمى بالإسلام هذا مذهب باطل وهدام ولا نلتفت إليه لا يكفي التسمي بالإسلام لابد من تحقيق الإسلام قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله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 يجب عليه التوبة إلى الله والدخول في الإسلام من جديد إنما يُعذر من كان نائما غلبه النوم أو ناسياً قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ولم يقل من تركها متعمداً فليصلها من تركها متعمداً يكفر ولو صلاة واحدة ولهذا جاء في الحديث الصحيح من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله وفواتها هو خروج وقتها خروج وقتها لم يصل في الوقت متعمدا أما إذا كان غير متعمد فهذا يعذر لكن عليه أن يقضي الصلاة نعم. أحسن الله إليكم هذا سائل يقول سماحة الوارد الشيخ صالح أشهد الله على حبكم في الله يقول للأسف نشاهد في بعض الصحف بعض الكتاب يهونون من شأن التوحيد والعقيدة فما توجيهكم حفظكم الله سمعتم الكلام عن هذا سمعتم أن هناك دعوة قائمة تهوين من أمر العقيدة والتهوين من عقيدة التوحيد والدعوه إلى اندماج الناس كلهم سوى يكفي تحت مضلة كلمة مسلم ولو لم يصلي ولو لم يعمل شيء من أعمال الدين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 إذا خرج منه شيء وجد بللا في ثيابه وعلى جسمه بعد الاستيقاظ فهذا احتلام عليه أن يغتسل للجنابة ويتوضى ويصلي أما إذا كان ما درى إلا عقب أو بعد ما صلى العصر صلى الجمعة صلى العصر ولا تنبه إلا بعد العصر هذا يغتسل في الحال ويعيد صلاة الجمعة يعيدها ظهراً صلي الظهر ويصلي العصر قضاءا نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة المغرب بصورة الكافرون وفي الركعة الثانية بصورة الاخلاص. نعم كذلك في راتبة المغرب التي بعدها كان يقرأ بهاتين السورتين احيانا يعني موت دائما لكن في الغالب نعم أحسن الله إليكم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 لا لا تحمل اسم كافر لا تلبس لباس مكتوب عليه اسم كافر لأن هذا تعظيم للكافر أو تلبس لباسا فيه صورة لا تلبس صورة أو تحمل الصورة على ظهرك أو في أو على صدرك لا تحمل الصورة في ملابسك ولا تحمل اسم الكافر على ملابسك بل المسلم إذا كتب اسمه من باب المدح والغلو لا يجوز هذا فكيف بالكافر؟ نعم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 من باب الهوى ومن باب انهم علماء توحيد وعلماء عقيده فهذا معاداته لهم دليل على ما على فساد قلبه لانه لا يعادي اهل الخير الا اهل الشر نعم احسن الله اليكم فضيله الشيخ هناك بعض الناس يقولون الدين بالقلب ولا يحسنون الظاهر كان يحلق القزع ويقول أهم شيء القلب فما تقول لهم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 ولو كان يقول ان قلبي ان فيه ايمان وفيه هذا عند الله جل وعلا نحن نحكم على الظواهر من اظهر لنا الخير قبلناه ومن اظهر لنا الشر تركناه نعم احسن الله إليكم هذا سائل يقول طفل توفي وهو يبلغ من العمر 11 عشر سنه ووالديه لم يهتموا بتعليمه الصلاه هل يحاسب عن الصلاه وهو لم يبلغ الحلم طفل طفل يبلغ الحادي عشر من العمر ووالديه لم يهتموا بتعليمه الصلاة اولا والداهم مسؤولان أمام الله سبحانه عن عدم توجيهه وتعليمه ثانيا هو إذا كان قد بلغ الكلام على البلوغ، إذا كان قد بلغ الحلم وترك الصلاة متعمدا ويرى المسلمين يصلون يسمع الأذان فهو كافر. أما إذا كان تركها غير متعمد ولا درى أو يعيش في بلد بعيد عن بلاد الإسلام فهذا أمره إلى الله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 عليكم بالصبر والتمسك بدينكم ولو نالكم ما نالكم من الأذى نعم ولا تتنازلوا عن شيء من دينكم من أجل السلامه من الأذى اصبروا على الأذى وانتم على أجر نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول يغتر كثير من الناس بالكثرة ويرى أنها دليل على الحق لأن الناس لا يجتمعون على باطل فما توجيهكم حفظكم الله الا يرده القرآن الكريم قال تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله قال تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فالكثره ما تدل على الحق قد تكون على ضلال اما اذا كانت على حق اجتمع حق وكثره طيب لكن إذا وجد كثره بدون حق فلا قيمه لها كما أن القله لا تضر إذا كانت على حق فالقليلون إذا كانوا على حق خير من الكثيرين الذين هم على الباطل العبرة بالوجود الحق ليست العبرة بالكثرة والقلة العبرة بوجود الحق وعدم وجوده نعم. أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما حكم العيش والعمل في بلاد الكفار سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت مع أن من أهلها مسلمون الواجب على المسلم الذي لا يقدر على إظهار دينه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين إذا قدر وإذا لم يقدر فإنه يتمسك بدينه يصبر على ما يناله بسبب دينه يصبر على ذلك إلى أن يأتي الله له بالفرج لابد من التمسك بالدين في بلاد الكفار وفي غيرها نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ما حكم الدعوة إلى حوار الحضارات والأديان المختلفة إذا كان القصد منه إظهار ما عند المسلمين من الخير وأن دينهم دين الخير وأنه هو الدين الصحيح وما عداه فهو باطل من أجل أن يتركوا الكفر ويدخلوا في الإسلام هذا من باب الدعوه إلى الله أما إذا كان القصد من ذلك التسوية بين الأديان ودمج الإسلام مع الأديان الكافرة هذا لا يجوز هذا حوار باطل ولا يجوز نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم القبضة الأخذ بالقبضة. ها؟ الأخذ بالقبضة حديث الأخذ بالقبضة الأخذ من اللحية ما يجوز الحديث هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا يتعلقون به ما هو صحيح بل ولا حسن حديث ضعيف لا يحتج به ولا حديث الصحيحة الصريحة تدل على إعفاء اللحية وعلى إرسالها وإرخائها وتركها كما خلقها الله سبحانه وتعالى إلا بأن تنظف وتطيب وأما أن قص منها أو يزال منها شيء هذا لا يجوز الصبغ بالسواد حرام لا يجوز الصبغ تغيير الشيء بغير السواد بالحنة بالكتم بالألوان غير السواد الخالص نعم يقول السائل ما حكم تصوير الأطفال الصغار على فديو الجوال تصوير لا يجوز في أي وسيلة لا بالفديو ولا بغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين أو صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار فلا يجوز التصوير إلا عند الضرورة لأجل بطاقة الشخصيه أو جواز السفر فهذه للضرورة يجوز التصوير ما هو لحب للصورة ولا للتصوير إنما لأجل الضرورة فقط أما التصوير للذكريات التصوير للفن كل هذا حرام ولا يجوز ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تعليق الصور أشد في على الجدران هي خطورة يؤولي الشرك في المستقبل نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ نشكر لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حضوره هذه المحاضرة وتفضله بإلقائها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته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 ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-dash.com